Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la rayba fih min rabbil alamin. Am بل هو الحق من ربك لتظهر قوما لتظهر قوما ما أتاهم من لذير من قبلك لعلهم لعلهم يهتدون Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 ذَلَهُمْ بل بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ مِنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن لا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدعا ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن لا رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قوة أعين جزاء جزاء بِمَا كانوا يعملون. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَلَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَّ عَذَابًا نَارٍ الَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم مما ذكر بأيات ربّه ثم أعرض عنها مِنَ من المجرمين منتقمون. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقاء فلا تكن في مريه من لقاء وجعل الله هدى لبني إسرائيل وجعل منهم أئمتي يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا